بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى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 كذب الفؤاد ما رآ ما رونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاق البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاةَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الأخرى أَلَكُمُ الْذَكَرُ وَلَوْا الْأُنْتَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزًا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما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 وَكَمْ مِمَّ لَكِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا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 الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع مغفرة هو وأعلم بكم إذ أنتم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أم فلا تزكموا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم يُنبَأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزِغ وزرة مِزْرَبُ فَرَأَى وَأَلَّيْسَ لِالإنسان إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءُ الْأَمْفَى وَأَلَّيْسَ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعَيْهُ سُوَفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُتَمَاهِ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَذْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغلى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إن